ا ل ح م د لله نحمده و ن س ت ع ن ه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من ش و ر انفسنا وزرعنا ب أ ح م ا ل ن ا من ي ه د ي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

و أ ش ه د أ ن محمدا ً عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي و ا ج و ا ن ه امهات المؤمنين وذريته وال ب فجر كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابه نبينا الصليبين الطاهرين

الذين آ م ن و ا بالنبي وعزهوه ونصروه واتبعوا النور الغني ونعمه فكانوا من المفلحين وارض اللهم عن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين

يا ا ي م ا الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا ت ف و ت و إ الا و أ ن لم تكن مسلمون يا ايها الذين امنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واجبه وخلق ب ن اعزوجها

وبث منهما حجالا كثيرا وشفاء واتقوا الله الذي بداكم يوما اضحى ان الله كان عليكم مطشبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا بصراحه

يا ايها ا ل س ي ن اصلح لكم اعمالكم واغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصبح الحديث كتاب الله واحسن الهدي ه ة ي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشغال الله محتكاتها وكل محتكات بسعه

وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ايها الاحبه الكرام في شهر شعبان سنه ست من الهجره غزى النبي صلى الله عليه وسلم غزوه تسمى بغزوه فري المصطلح هذه الغزوه ة ذ ه التي غ ض و ة كان يعب فيها

رئيس هذه ا ل ق ب ي ل ة و ي ج م ع فيها الجموع للهجوم على مدينه النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم و أ ق ا م النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم على ب ل ي المصطلق وهزموا ه ز ي م ة نكراء في هذه ا ل س ن ة في شعبانه سبع ست من الهجره

حدث على أ ث ر هذه ا ل غ د و ة شيء عظيم ل م ر أ ة ع ظ ي م ة ج م ي ل ة حدثت منه كبرى و ق ب عظيم ل م ر أ ة ج م ي ل ة ع ظ ي م ة لها علينا حقوق ك ث ي ر ة هذه ا ل م ر أ ة ا ن ت ق ر ت من عز الى عز

رضيت في القصور رضي الله تعالى عنها ثم حدث لها مع النبي صلى الله عليه واله وسلم امر عظيم فانتقلت من مجدها ا ل س ب ي الجاهليه إ ل ى مجد في الاسلام عظيم تلك ا ل م ر ا ة هي طره بن ملحاد رضي الله تعالى عنها ابنه سيد بن ي المصطلح

هذه ا ل م ر ة ض ر ه تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ض ر ه بنت ا ل ح ا ر ا ل م ط ل ق ط ي ه رضي الله تعالى عنها ب المراه ج التي كانت ح ك ي م ة ع ا ق ب ة عزيزه ا ب ي ة رضي الله تعالى عنها

وقد يقال أ ل كان من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من تسمى مره نعم هذه المره لكن النبي صلى الله عليه وسلم راي رسمه صلى الله عليه وسلم من مره الى سويليه في هذا اللقاء مع سويليه بن ا ل ح ا ل ث ي رضي الله تعالى عنها

أ م ن ا ام المؤمنين رضي الله عنها ذ ل ت النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و سليله الحسن والنسج رضي الله تعالى عنها لما اضر النبي صلى الله عليه وسلم آ ل ه و على قبيلتها و أ خ ر ج ت الازرق جاءت هذه ا ل م ر أ ة ليكفيها فضل الله تبارك وتعالى

وليفتح الله عز وجل عليها ابواب الخير لتصير اما للمؤمنين رضي الله تعالى عنها وان امهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جميعا لهن في دين الله تبارك وتعالى مكانا عاليا ومكانه سابقه لا يصل اليها احد من نساء هذه الدنيا وكيفما

وهن زوجات اظهر رجل خلقه الله صلوات الله وسلامه عليه ان الامهات المؤمنين علينا حظوظا عظيما لماذا لانهن اظهر لديهم خلقهن الله تبارك وتعالى انهن امهاتنا كما قال الله, الله تبارك وتعالى

النبي اولى ا ل م ؤ م ن ي ن من أ ن ف س ه م و أ س و ا ت ه أ م ه ا ت ه م ف أ س و ا د النبي صلى الله عليه وسلم أ م ه ا ت ن ا لهم علينا من التقدير و ا ل إ ج ل ا ل والاحترام و ا ل ت و ي ر ما لامهاتنا

الثاني ولدنا بل هو أ ع ظ م من ذلك و أ ج ر من ذلك و أ ك ب ر من ذلك ر ب و ا ن الله ت ب ا ر وتعالى عليهم و إ ن هؤلاء النسوه التي تزوجتم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ل ه م إ ن الله عز وجل قدرا عاليا

والا لما زوجهن الله عز وجل خير من خلقه الله تبارك ع ل ى أذن الله وتعالى يقول الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات فبما ان محمدا صلى, صلى الله عليه وسلم س ي و ن ا لادم صلى الله عليه وسلم واطيب الخلق صلى الله عليه وسلم

ف ا س ا ه ه عظيم النسوه ر ض و ا ل ل ه تبارك وتعالى ع ل ي ه م والله عز وجل بشرهن ب ا ل ب ر ا ء ة من كل سند و ا ل ب ر ا ء ة من كل علم و ا ل ب ر ا ء ة من كل خلق سيئ ر ض و ا ل ل ه تبارك وتعالى ع ل ي ه م لماذا ل أ ن ه م طيبات وزوجات النبي الطيب صلى الله عليه وسلم

قال الله عز وجل الطيبين الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرهون مما يقولون اولئك ا ل ف ت و ى رضوان الله تعالى عليهم مبرهون مما يقول المنافقون ومما يقتريه المحتوون لهم م غ ا ر ه وشك كريم اذن ان النبي صلى الله عليه واله وسلم

لكن ا ل ك الدرجه العاليه لماذا لانهم يخبرن الله عز وجل ورسوله واعذرن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا معه عليه الصلاه والسلام وتحملن ا ل م ش ا ر ر معه عليه الصلاه والسلام تحملن مشاعر الحياه اول الله تعالى عليهم

فينتقلن من عيشتهن في قيود ابائهن التي كن لا ينعم فيها الى حياه ا ل ت م ف ك والجهد مع النبي صلى الله عليه واله وسلم قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قبيلا فضلا اباء ا ل ن ي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي الرسل ازواجي

إ ن كنتن تلغن الحياه الدنيا وزينتها فدعا عليها امتنعكن واسبحكن تراهن جميلا و إ ن ك ن ت م تلغن الله ورسوله وسار ا ا خ ر ه ف إ ن الله اعد ل ل م ح ت م ا ت منكن أ ج ر ا عظيما يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم

قل لذلك من كانت تريد ب ع د الحياه الدنيا وزينه الحياه الدنيا فلست انا ممن يهوى الحياه الدنيا ولن تجد ع ف ي م د ا ع الحياه الدنيا فمن أ ر ا د ت ا ل ح ي ا ة الدنيا اطلقها واصلحها واعطيها مالا نفقتها ومتعتها

لتاكل ولتنعم بالدنيا بعيده عني ثم من كانت تريد الله عز وجل ورسوله و ج ر ا ر ا اخر فتبقى معي فاصبر على ما انا فيه لما نزلت هذه الايات الكريمات جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى عائشه رضي الله ا تعالى عنها وقال اني حاضر عليك امرا

و ل ا تنملي حتى تستشيري ابويتي ثم دلى عليها هذه الآيات أو هاتين ا ل آ ي ت ي ن فقالت عائشه ر ب ي الله ت عنها ا ل ى ع يا رسول الله أ خ ي ك استشير ابويه بل أ خ ت ا ر ا ل ل ه ورسوله وسار ا ل آ خ ر ة فقالت ع ا ش ه للنبي صلى الله عليه واله وسلم ولكن إ ذ ا خيرت نساءك

فسالن عني فلا تقل لهن ماذا قلت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا تسالني واحده ة منهن عندي الا اخطاتها فمر النبي صلى الله عليه وسلم على سائر نسائه يتلو عليهن هذه الايه فقلهن اخطرن الله ورسوله والدار على الاخره

مع ا ل ش د ة ا ل ذ ي ي ر ي ن ه ا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تقوله النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت أ ق ل ا ل ب ل و ت ر ع ا ب ة ومتعه وقلبه س صلى الله عليه وسلم كان يرضي كله ويدخل كله لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم بل كانت في ا ل أ ي ا م

ولا يكون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل في ق و ل ه جميعا ا يطعاه صلى الله عليه وسلم جاء ضيف إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ر س ل إ ل ى ق و ب ه صلى الله عليه وسلم التسعه ي س أ ل ه م عليه الصلاه والسلام ان ي ح ت و ا بطعامه

لكي يضيف ذلك الرجل فكلما ارسل الى واحده منهم اخلاء ما اخلصنهم رضوان الله تعالى عليهم فقول والله ما عندي الا الماء بيت النبي صلى الله عليه وسلم بيت السرطي رضوان الله تعالى على نساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخطرن الله ورسوله ويخطرن ل د ا ر الاخره لذلك

كان من مساجد ذلك ومن أ ث ر ذلك أ ن جعل الله تبارك وتعالى أ ج ر ه ن مضاعفا ر ب و ا الله تعالى عليهن ولم يجعل الله تبارك وتعالى نساء النبي كضربهن فكما تحملت المساء ف إ ن الضر يكون مضاعفا فقرا الله عز وجل يا نساء النبي لا س ت ن ك أ ح د من النساء

ان كنا لصن ت كاحد من نساء المؤمنين بل لكن المكانه العليا وبل لكن الدرجه العاديه التي لا تصل إ ل ي ه ا امراه في حياتكن إ ل ا فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم اما ما دون ذلك من نساء المؤمنين فلا يصلن الى اي م ر ا ه من نساء النبي صلى الله عليه وسلم

فان نساء النبي عز كل شر رضوان الله تعالى عليهن وقدر الله على زوجهن صلى الله عليه واله وسلم قال الله عز وجل ومن يطلب منكم لله ورسوله ودعمه ص ا ل ع ه واختها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما ليس

إ ذ ا ع م ل ت عائشة عملا ك م ا ت أ لانهن غ ي ر ه م النساء ليس عملت تأخذ من كما يأخذ、غيرها. وليس تحملن تأخذ كما يأخذ كما وذلك ل تحمل في سبيل هذا الدين ما لم تتحمله م ر ا ه فحب لهن أ ن ياخذن الاجر مضاعفا

ج و ا ل ي ة بن ا ل ح ا ئ رضي الله تعالى عنها وقعت في ف ه ن ثابت اليمين رضي الله تعالى عنه وعن ص ح ا ب ة النبي جميعا صلى الله عليه واله وسلم وهي امراه ا ب ي ة ك ر ي م ة ن ش أ ت في بير أ ب ي ه ا الحارث بن ابي الغراب كان سيد قومه و ك ا ن م طاعا

فترقت في قصر رضي الله تعالى عنها و أ د ب ه ا وانفها فاحسن ادبها ثم انتقلت من بيت ابيها فتزوجت لها مسمى ابن عم لها يسمى مسافر بن صفوانه وكان ايضا رجلا عزيزا مكرما ب ي قومه فانتقلت من قصر إ ل ى قصر ومن عز إ ل ى عز ثم ازعم رضي الله تعالى عنها

فلن ترض بهذا الكل ق ولن ترض ان تكون اسيره رضوان الله تعالى عليها واذا كان شحن رساله النبي صلى الله عليه وسلم جزيعا كن اسيرتا أ ياتين الطين والثلج رضوان الله تعالى عليهم

تقول ذ ا ك من سيره ام سلمه ومن سيره سينا بن جحشه رضي الله تعالى عنها ومن سيره ابو ويليه رضي الله تعالى عنها فتفقت مع ثابت بن ط ل ف رضي الله تعالى عنه على المكاتبه ان تكاتبه يعني تقوله كم اساوي انا فيقول مثلا عشره الاف فتقول اعطيك العشره الاف

ولكن على سبعات أ و على مراحل كل شهر يعطيك كذا أ و كل أ س ب و ع يعطيك كذا و ظ ه ر ه عز وجل قد أ م ر المؤمنين إ ذ ا كان عندهم عدد من الامير يوم ان كان العزيز ثم اراد هذا أ ن لا يمنعوا ذلك و أ ن يوافقوا على ذلك فلما عرضت الاميه العزيزه رضوان الله تعالى عليها

أ ن تعطيه مالا ويتركها حره ا ب ي ة ط ا ل ه ا قد اجلس في ذلك وقضى بي فخرجت رضي الله ت عنها ا ل ى ع وبما أ ن ه ا ك ل ي م ة لم تتعود أ ن تمد يدها لاحد فلم تسال اي احد في المدينه

وانما قصدت بيت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت الى بيت الحبيبه عائشه ل ع رضي الله ت عنها ا ل ى ع فلما راتها عائشه رضي الله ت عنها ا ل ى ع قالت والله ما عن رايتها حتى كرهت مكانها قالت وكانت امراه جميله

ملاحه كانت م ر ا ه ل و ه و ل ي س مليحه قمر بل ملاحه يعني احسن من المليحه ليست جميله بل اثمن من ا ل ج م ي ل ة وكان لا يراها أ ح د إ ل ا أ ن ق ذ ت بنفسه ذ ه علي رضي الله تعالى عنها تقول ذلك عن بوجهه قالت اكرهت ان اراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ف ا ر ب ت ه ا

لكن الله عز وجل قدر خيرا ل ج و ي ل ي ة رضي الله تعالى عنها ذهبت ج و ي ل ي ة إ ل ى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله انا سويليه انا بره بنت الحارث بن سيد قومي وقد حدث م ع فاق العلم وقد أ ت ي ت ك

استعين ل ك على مكاتبتي فقد وقعت في فهم كامل بن قوي رضي الله تعالى عنه وعن صحابه النبي جميعا قالت وقد كانت ا ل ه فقال لها ا ل ن ه ي صلى الله عليه وسلم أ و ل ا ك في خير من كامل قالت وما هو قال صلى الله عليه وآله وسلم ان ا ع ت ب ا د ي و ا ت ز و ج وهذا

من فضل النبي صلى الله عليه وسلم ومن كريم اخلاقه صلى الله عليه وسلم فهو يريد أ ن يرفع هذه ا ل ع ز ي ز ة و ي ع ن ي شانها رضوان الله تعالى عليها وكان ن الممكن أ ن يشتريع النبي صلى الله عليه وسلم بماله ثم تكون جاريه عنده لكنه صلى الله عليه و س ل م عزبه ربه

ر ب ه و إ ن صلى الله عليه وسلم يتعامل مع من امامه لما عرف عزه هذه قال لها اعتقك واتزوجك اتولى انا كتابكتي اجدد عنك واتزوجك فقالت نعم فجدد النبي صلى الله عليه وسلم عنها ثم تزوجها

ف أ ل م صحابته رضوان الله تعالى عليهم جميعا ان ا ل ن ي صلى الله عليه وسلم قد تفرجت في د و ي ر ي ه تعالى عليها وكان النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قد قسم ا ل غ ن ا ئ قسم ا ل ث ب ج قسم ا ل ا س ر ع بين المسلمين فلما سمع الصحابه بذلك

قالوا اطهار رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ايدينا قال هل ي ح ق ل هذا ان هذا يكون طهر النبي ن س ي ب النبي و ك ن عبد ع ن ي يقول لك ايه عندي اقول و ف ع ا كذا وفعا كذا كذا هذا ص ه ر النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ان يحمر على العين و ر ا س ثم فتح كل و ر ح د من ا ل ص ع ا ب ه بيته و ا ط م ئ

بني ا ل م ص ط ل ح فقضرهم مائه بيت فاعطفوا في هذا اليوم وخرجي سبيلهم تقول السيده عائشه رضي الله تعالى عنها فما اعشق امراه كانت اعظم بركه على قومها بن زوليه ا رضي الله تعالى عنها فتاملت هذه الشهاده من السيده ع ا ئ ش ة رضي الله تعالى عنها

لان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا ق ل ن ا خير نساء اهل ا ل أ ر ض فلم يحملها غيرتها من جوليه ر ض الله تعالى عنها و ؤ ي ج م ي ل ة الحلوه ا ل م ل ا ح ة كما قالت هي على ان تبخسها ح ق ا لا

نعم كانت تمام ولكن لا تحملها الغير على م ع ص ي ة الله تبارك وتعالى نعم النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يتزوج من التسعه في ويحدث المناوشات بين التسعه في لكن قلنا يحدثنا بعضهن ويشهد بعضهن لبعض ا ن الله تعالى عليهن

فقلت ما اعلم امراه كانت اعظم بركه على قومها من جمليه و رضي الله تعالى عنها وهي ا ي م ا عائشه التي كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم وتقار عليه للنسائي صلى الله عليه وسلم لا ي م ن ع ه ذلك ان تشهد ل ب ي ل ى و ل خ د ي ج ة رضي الله تعالى عنها فدلني على امراه تفعل ذلك

ت ن د ح زارتها تمدح ا ل ز و ج ة ا ل أ خ ر ى لكن عائشه رضي الله تعالى عنها تفعل ذلك مع توليريا رضي الله تعالى عنها و أ ع ت ق النبي صلى الله عليه واله وسلم ظهرا لها رضو الله تعالى عليها أ ر ب ع ي ن ن ف ب أ خ ر ى

و ب ب ر ا ه ا أ ع ت ق الصحابه م ئ ة مسجد م ئ ة واحد بيت وبنوا مصطلحين ساقنوا في دين الله تبارك وتعالى وكان ذلك ب س ر ا م ه ا ل س ي د ة ز و ي ل ي ة رضي الله تعالى عنها طبعا يصح ل ه جواب وهو له اجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا كانت له أ م ل ثم أ ع ت ق ه ا وتزوجها أ ت ى له اجران

ويصح أ ن يقول الرجل ان يجعل مهر المراه التي ي ف ر ب أ ن يجعل مهرها عشقها لكن النبي صلى الله عليه وسلم أ ي ض ا كرامه لجويريه رضي الله تعالى عنها أ ع ش ق ه ا وهذا نهر مهرها ومع ذلك أ ظ ه ر ه ا النبي صلى الله عليه وسلم ان أ ع ش ق ا ر ض ع ي ن اخرين من أ ه ل بيتها

نساء النبي صلى الله عليه وسلم حينما ي ق خ ر ن ا في الخلق رضوان الله تعالى عنها والمكانه عند النبي صلى الله عليه وسلم ليست مكانه القره كمكانه الامس في الزواج او عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال نساء النبي صلى الله ع ه وسلم ل ت ي ر ه رضي الله تعالى ع ا نحت ز و ج

ل يجب على الرجل ان الف يرسم له الفجر لهذا اليل وهذا اليل وهذا اليل او ليلتان على حسب ما يتفق س او يستقر

لكن ا ل ج ا ر ي ة لا ي ك د ث مع هذا ا و الرجل تقول ا ل ج ا ر ي ة اذا اراد ان ياتيها هاتها ف ق ا ل لها أ ن ت ج ا ر ي ة أ ن ت م م ل و ك ة أ ن ت لست ح ر ة فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم تقول ان ادواك يفخرن عليك ويتعالن ي عليك وهي ا ل أ ب ي ة ا ل ك ر ي م ة ا ل ع ز ي ز ة تقول و ي ق و ل ن انك ملك يمين وركز زوجاتك

لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ معه فانت جايش اما ن ه ن فدولات حقائق

فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أ ل م اجعل م ع ر ك اعتاق أ ر ب ع ي ن رقبه من ق و م من أ ق ر ب ا ئ أ اعتقت لك م ع ر ا أ ر ب ع ي ن ر ق ب ة فكيف تقولي أ ن ن ي لم أ ع ط ك م ع ر ا وقولي لهن ذ ل وهذا طمع أ ف ض ل وهذا أ ك ر م وهذا أ ع ل ى من المال كل من ك ا ل النبي صلى الله عليه و س ل م يتسابقن ا

كان لكل ي ا الله تعالى عنها ا ل تعالى لكل ه هذا يميزها كان ما كان واحده من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما يميزها ف ع ا ش مثلا و س ي ل رضوان الله تعالى عليهما كل مشكورات ا ل ص د ق ة معروفات اعظم ن اعمالهن ا ل ص د ق ة

و ا ل س ي د ح ف ظ رضي الله تعالى عنها أ ع ظ م أ ع م ا ل ه ا ك ا ن الصيام و ا ل ص ل ا ة و كانت س و ي ل ي ة رضي الله تعالى عنها أ ع ظ م أ ع م ا ل ه ا ذكر الله تبارك و تعالى, تعالى. كانت تذكر من ذكر الله عز و جل طبعاً

كان آل اذا ل النبي صلى الله عليه ب ي الله عليه وسلم وسلم قبلهم لأنهم أ خ امر ق ن الله من ك ا إ ذ امر أضع صلى الله عليه وسلم كان أ ش د الناس تصديقا له عليه وسلم الصلاه والسلام

وهو صلى الله عليه وسلم لا يكون في بيته اي شيء عليه الصلاه والسلام وانما ما ياتيه من المال ينطقه ويتصدق به صلى الله عليه واله وسلم وكان اذا اقع في الفكر كان هو واهل بيته من اشد ا ل ل ه ا س ذكرا

لله تبارك وتعالى رب العالمين ونحن في هذه الايام في هذا الشهر الكريم الذي ارفع فيه الاعمال الى الله عز وجل ينبغي ان نقتدي بالنبي عليه الصلاه والسلام وفي البيته فنذكر الله عز وجل كثيرا ونصوم لله تبارك وتعالى كثيرا ونخفص الشهر

صيام يوم النصف من شعبان وصيام ل ي ل ة النصف من شعبان فان الحديث الذي ورد فيها حديث ضعيف ولكن الذي تعود على صيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر يصوم يوم النصف من شعبان

ليس ليوم النصف من شعبان م ذ ي ة على غيره و إ ن م ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان يقوم في شعبان ك ث ي ر ة المهم ان نقتدي بالنبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وال بيته ترك سيده جويليه رضي الله تعالى عنها يوما ثم خ ر ج إ ل ى ا ل ص ل ا ة صلى الله عليه وسلم ف ع د النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اليها

قريبا من ل ص ف النهار صلى الله عليه وسلم قم ل ص ه ر ن ي ق ل ي ل صلى الله عليه وسلم فوجدها جائزه تذكر الله تبارك وتعالى طيله هذه ا ل ق ط ر ه الصلاه تستدر بعدما قصد ا ل ق ج ر حتى ملك الوقت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما تجدي على حالتك مسترخه قالت نعم

جالسه تذكر الله عز وجل فعدمها ل ن ب ي عليه الصلاه والسلام الكلمات القلائم التي تحوي ثوالا عظيمه قال لقد قلت ب ع د ي ث ل ا ث ة ك أ ر ب ع كلمات ثلاث ة مرات لو هزمت بما ق لقلدهن بهم, لقل بهم لعدلتهن

سبحان الله وبحمده عدد خلقه سبحان الله وبحمده رضا نفسه سبحان الله وبحمده سنه عرشه سبحان الله وبحمده بلاد كلمات يعني لو ق ل ف ت ي ت ق و ل هذه الكلمات ثلاث مرات وما لمسيت ا و ب ذكر الله عز وجل كثيرا فتكثر من هذه الكلمات فيزداد قولها و أ ج ر ه ا

ك ا س و ي ل ي ة ر ب ي الله عنها ذ ا ت ر ه ر ا ئ د ة ع ا د ل ة لله تبارك وتعالى رضي الله عنها و ر ب ي ا عن كتاب النبي جميعا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

الحمد لله و ح د الصلاه والسلام على نبي بعده وعلى آ ل ه وصحبه والتابعين لهم ب إ ح س ا ن إ ل ى إلى يوم الدين أ ي ه ا الاحبه الكرام ك ا ن هذه السجده السجده الكويتيه عند الحاج رضي الله تعالى عنها والذي كان اسمها قره

وغير النبي رسمه ا صلى الله عليه وسلم كانت ق ا ئ د ة عائده ذاهره ل ل س تبارك وتعالى ك ث ي ر ة وكانت رضي الله تعالى عنها م ت ف ب ق ة أ ي ض ا رضوان الله تعالى عليها فقد اشترك عبدا بحر مالها

الله تعالى عليها. واردت ان تُعجبه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ل ه و لو اعطيته ل أ خ ي ه التي في الاعراب لكان ذلك خيرا فاعطته ل أ خ ي ه ا التي في الاعراب

لسلاما ل أ ج ر ا ل عظيم من الله تبارك وتعالى رب العالمين تنظر إ ل ي ه ا ر ب ي الله تعالى عنها على زهد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم من تقبل بالمال تجمع ر ب ي الله تعالى عنها س م ن ذلك العبد فتشتريه ثم تعتقه لله تبارك وتعالى

فالنبي صلى الله عليه وسلم كنا قليلا للنبي عليه الصلاه والسلام الذي علمهن الخلق الحسن صلى الله عليه وسلم فظن يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم ي ت ط د ق كثيرا حتى انه صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه دائما ولم يجد عنده مالا

اقترض النبي صلى, صلى الله عليه وسلم ليعطي ذلك السائق صلى الله عليه وسلم ف هؤلاء احزنوا ر ض ا ن الله تعالى على ا ح ن ا ل ط ا ئ ر ا ت كنا ي ق ت د ي ن بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما ي س م ى أ ن تكون عليه بيوت المؤمنين أ ن يكون الرجل ب ا ك ن ا بنفسه ذاكرا لربه حتى تذكر زوجته و أ ب ن ا ئ ه

لله. على حتى يكون أولاده مبتعدا د ا ألضاً لله على الصراح عما حرم الله عز وجل حتى يكون أ ه ل ه كذلك هكذا الله عز وجل إ ذ ا كان صالحا يقدم الله عز وجل له ص م ا ء ا ت يعتد به ويكون أ ي ض ا م جزاء عمله ان يفتح الله عز وجل له ح ا ل ن ي ح الله عز وجل له اولاده ك ا ه

النبي نساء النبي صلى الله عليه وسلم يرن النبي عليه الصلاه والسلام على هذا ف ي ف ع ل هذا رضوان الله تعالى عليهن يذهلن وهذا كان في كل بيوت النبي صلى الله عليه واله وسلم يوصل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إ ل ى

السيدة ويقسم يوما فلقبوا طعامه صلى الله عليه وسلم فتقول هذه ا ل م ر أ ة ا ل ك ر ي م ة التي رضيت في ا ل ق ص و ر ر ب ي الله تعالى عنها ورضيت ا بعد ذلك ب هذه الحياه طاعه لله عز وجل وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول ساعدنا

من طعام إ ل ا عطل شات أ ع ط ي ت ه مولاه السلام قلت عندنا في بيتك يا رسول الله من طعام إ ل ا عطل عليه قليل من اللحم أ ع ط ا ه أ ح د أ و تصدق به أ ح د أ و أ ه د ا ه أ ح د لمولاه لجاريه ب

ف ت ا د ي ه صلى الله عليه وسلم بهذا العقب الذي عليه قريب من اللحم و ي ا و ل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا في بيت آله الله المرأة التي القسور تعالى عنها كانت بيت رضيت في جانب, إلى جانب رضي هذا رضي الله تعالى الله رضي وجية خوفها عنها عبادتها تعالى

إ ل ى جانب صدقتها كانت ا م ر ا ة ق ح ي ح ة ح م ر ت ل ا عنبه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و وروت لنا وعفرت لنا كلاما من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و تحدثنا به رضوان الله م ر ا ر ك وتعالى عليها ثم اوفيت رضي الله تعالى عنها

سند خمسين في خلافه معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه وعن ابيه وعن امه وعن صحابه نبيهما صلى الله عليه واله وسلم جميعا وصلى ق عليها مروان ب م الحكم ثم دخلت في البطيخ رضي الله تعالى عنها الى جمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم

الطاهرات العفيفات القادتات اللواتيهن خيرا نساء خلقهن الله ت ب ا ر وتعالى

الله عز وجل قال ل ح ف ص ة و ع ا ئ ش ة روش الله تعالى عنهما إ ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما فقال الله عز وجل لهما ر ض و ا الله تعالى عليهما عثارته ان طلقكن ان ينزله ازواجه خيرا منكن مسلمات مؤمنات خالقات

ا سيدات و ا ب ك ا ر الله عز وجل كان يسلم ح ف ظ و ع ا ئ ش ة ل أ ن ه م ا اتفقا على النبي صلى الله عليه وسلم إ د ا ف ع الغيرا الله عز وجل يقول أ ن ا أ ب ز ل النبي ع ل ي ه ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م خير منكما لكن إ ذ ا كنتما كنتما خيرا

نساء العالمين هكذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ك ن ا خير خلق نساء خ ل ق ه م الله تبارك وتعالى ومن يقول غير ذلك فهو لا أ ق ب ل ه ولا دين له ل أ ن ه ك ن كل طيبات

ل أ ن ه ن زوجات النبي الطيب الطاهر صلى الله عليه واله وسلم ع على هذا جمع و مرحوما ن أكسنا الله هذا يحجر

ويعز قلوبنا من دونه تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا ولا تجعلنا منا شقيا ولا, ولا محروما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وايتاءنا في امرنا وثبت اقوامنا أ وثم اعذنا من كافرين اللهم اهل الحق حق ا حقا وارزقنا اتباعه واهل الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

وزكها انت خير من زكاها انت وزيوها ومولاها اللهم ا ن ا على التوحيد الخالق الكامل. الكامل اللهم ا ن ا في الدنيا على سنه ن ب ي ص ل الله عليه وسلم وتوفنا على م د ه ص ل الله عليه وسلم و ا ح ف ن ا تحت روائه وسمعنا به في ا ل ك ر د الاعلى اللهم انا نسالك جنات الكردوت نذلا ا ل ل ه ن نسالك ج ن ة الكردوت نذلا

الله أكبر, شهد الله. شهد الله. على الله اكبر الله لا اله ا ا الله اشهد محمدا رسول الله هيا ل ص ل ا ه ي على الصلاه قد ا ق ا م الصلاه الله ا ك ب الله اكبر لا اله الا الله

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم خالق اليوم السبت اياك نعظم و اياك نستعين اذ بنا الصغار المستقيم

「どんなふうにしてあげても」<音声><音声><音声>

يا ابت من الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ن

شركه ا ل ا ا د ى شركه دعويه ل ن غير ر ب ح ي ل ذات ح مضمون ل اجتماعي ن

يا ايها الذين امنوا ازواجك وملائكه واعداء المؤمنين يبدين عليهم من جناتهم ذ ل ب ازاي

「私の思い出は何でもいい」

لنغني انك منكم لا تجازعون كفيلا الا قليلا منكم بينكم لا تقفوا وقد قلوا فصلينا ذمه القوم الذين خلقوا منكم

「こんなはうに言ってたんだ」<音楽>「こんなふうに言ってたんだ」<音楽>「こんなふうに言ってたんだ」<音楽>「こんなふうに言ってたんだ」

ق ا ل و لي نبيها أ ب د ا ل يجدون ولي ينظرون ولا نصيرا يوم تقلب وجودهم ن في الملايين يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا ورسولا

وقالوا ََُ ربنا انا ََ ط ع م ن َ ا لك و ف ق ر ا ء َ ا كاظهرنا الجميلات َ ربنا أ َ اتنا في عفين َْ ا ل ع ف ا ُ والعنف ََْْ ض ر نعما كثيرا

اللهم ا ك ر ل ل ه ا ر الحمد لله رب العالمين ا ل ر ح م الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك ن ت ع ي ن

إ ه ن ا الصراط المتقين صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الطاعات المسلمين

اسم الذين آ م ن و ا لا تقولوا كالذين آ م ن و ا موسى وارحموا الله مما قالوا وكان ش ه م ك الله ولينا يا اسم الذين آ م ن و ا ل ت ق و ا الله وقولوا قولا سديدا

يستشهدكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد كان موتا عظيما انا َ عرفنا َ الانام ع َ ى ا ل س َ ا و َ ا ت والارض َ والجبال َ فامن ََ أ ان ي َ ح م ْ ن ا و َ ش ْ ف ق عليها

فاخينا ايه ليحملنا واشفق بيننا وحنانا م ل اذ يبوك ا نظره الجميله

「私の思い出を忘れずに」<音楽>

فمن الله <سؤال> قد اغفلنا الله <سؤال> <سؤال> اكبر

「さようなら」<音楽>